وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ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 وَمِنَ النَّاسِ من يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْنِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ من توليه فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ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 إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى اذن العمود لكي لا يعلم من بعد علم شيء وترى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 ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولولو ولباسهم فيها حرير وهدوء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 فاجتنبوا الإجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فَكَأَنَّمَا خر من السماء فَتَخْطَفُهُ الطير أَوْ تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك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 جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة لنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين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 اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبئر معطله فهي خاوية على عروشها وبئر وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولي يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لكم ما فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِيِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَأُفٌ رَحِيمٌ وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك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 وما للظالمين من نصير وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر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 وإن يسلبهم الذباب شيء الا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز